وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا كتنا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا شحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كَفَا بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا قُلْتُ بِدَعْوَمِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ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 وَشَغدَ شَاهِد مِ بَنِي إقْرِيلَ وَلَ مِ له فَآمَنَ وَستَك بَضُّم إَِّ اللهَّهَلَ يَدِ القَوْمَ اللهَِّمين وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَ إِلَيْنَا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَسْفُنٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَدلِهِ كِتَابُ موسَ إمَ مَ وََحْمَ وَهَذَ كِتَابُ مُصَدتِقُ لِسَانَ العرَ بِجْ لذِرَ الذيينَ ظَلَمُ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 أذكر نعمتك التي أنعمت علي, علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذذيتي إني تبت إليك وإني من المسلمين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 فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول فيه من قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاترين ولكل درجات مما عملوا وليوفقوا فِييَومْ أَعْمَا لَ وَمْ وَوم ل يظلَمُون وَيَوْمَا يُقْضُ الذيَكَ فَورلَنَا لِأَذهََُمْ قَّبِكُم فيِي حَياتِكُ مُدٌُّ ياَا بِهَا بل اليوم تجزون غذااب العي بما قث تستك برون في الأفضض بغيير الح و بما قث واذكر أخا عادل إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بيل يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فَعَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتُفْكَنَ عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَال إِنَّمَا الْعِلْمُ عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكن لي أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أعذيتهم قالوا هذا عارض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 فذلكَ نَجزِل قَوْمَمُجمِين وَلَقَد مَك النَّغُم فيِي مَ إ مَكَ نَقُم فيِ وَجَ الن لَم سَم وَأَبِصَابَ فأَنْغُمسمَمأُغُم وَلا أَبَصَارغُم وَلا أَدَةُغم مِ شَيئٍ إذكُ ي جَحَدونَ بآياتِ الل وَحاقَ بِهِم م كَُ بِهِ يَتَ زعُون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ عَلَّهُمْ يَضْجَعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُبَّانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ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 وبين اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم ييئ بقلقهم بقو تر على ان يحيي الموتى بلاء له على كل شيء ويوم يؤرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصدذ كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجن لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهدوا كُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاتِقُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ والَّذينَ آمَنوا وَعامِلُ الصّالِحَاتِ وَآمَن بِمَان وَالِّنَ على مُحَم مدِ وَغُوَ الحَقق مِغَِقّجِمْ كَتَّرَ عَ غُم سَكج آاتِهِم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 فَإِذَا أَلْقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَبَطْشُوا بِالرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّمَا مَن نَّمَّ بَعْدُ وَإِن مَّا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 جاءَ مُتِينًا وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرْضًا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ والَّذينَكَ فرَروفَ تَأقْسًَا اللَهُم وَأَبَلَّ أَحْم لَهُم وأضل أعمالهم ذَلِكَ بِ بأننَّغُم كَرِمَاأَزَدَ اللَّهُ فَأَحبَط وَأَحْم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 والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأجن من قضيه هي اشد قوه من قضيتك التي اخرجك اهلك ناهم فلا ناصر لهم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 ذا غاي يرفع قمه واما ر من خمر لذق للشاربين وانهر من عسل مصفا ولغم في غامر كل الثمرات ومؤثرة من ردهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك إِذَا إذا قرجوا من عندك قالوا للذين تُنْعِزُ مَا مَذَاقُوا لَأَنِفَا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا زَادَهُمْ إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله لِفِي النِّظَامِ بِكَ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَقْلِبُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَسْكَنَكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ كَمَ تُذْكِرُ فِيهَا الْقِتَانَ وَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُنَظِرُونَ إِلَيْكَ نَظْرًا مَّغْشِيًّا عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ وَقَوْلٌ مَّحْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ أَمْرٌ فَلَوْ صَدَقَ الله لَكَانَ قَيْرًا لَغَم فَهَل عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبادهم مَا تَبِعَنَا لَهُمُ الرُّهْدَ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَاذَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما طَض اللُ وَكَرِهُ رِبو نَغُ فَأَحبَقَ أَحم لَهُم أَمْ حَاسِبًا الذيَ فِي قُل بِجَِّ رَبٌُلَقْرجَ اللغُ أَبضَهُم وَلَونَ شَاءُ ل أَرَن كَغُم فَلَرَفتَغُم بِسمَغُم ولا تقرفا ان غم في لحن القول والله يعلم احوالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولنبلوا اخباركم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا وَسُلِمَ مِنْ بَعْضِ مَا تَبَجَّنَ لَهُمُ الْهُدَى مِم بَعدِمَا تَبَّنَ لَغُمُهدَلَ يَبُغُ اللهَّ غ شَيئ وَسَ يُحِّت أَحْم لَغم ياأَْ يُغََّينَ آممَنُ أَطعُ الله وَأَطُ وَسُ لَ وَل تُ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا إِلَى السُّوءِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَمُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا أجوركم ولا وَلَا أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها دعونا لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبقل ومن يبقل فإنما يبقل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَقُولُونَ أَمْثَالَكُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا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 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالْمُغْنِينَ عَنِ اللَّهِ ظَنَّا السُّوءَ عَلَيْكُمْ اِرَةَ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّ سَنَّاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْذِرُوا وَتَوقِرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا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 سيقول لك المخلفون مِنَ الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في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 ضَلَّنَّتم أَن لَّيَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ لَهُمْ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَضَلُّوا بِهِ ضَلَالًا وَضَلَّتْ سَوَاءٌ وَكُنتُمْ قَوْمًا بوراً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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغْرِبٍ لِّتَأْخُذُوا هَٰذَرَنَا تَتْبَعُكُم يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ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 لَ قَد رَضِي الله غُوعَنمُؤمنِنينَ إِذ يُبعُونكَ تَحتَ الشَّجرَةِ فَعَمَ مَا فِي قُلُ بِجِم فَزَلَ السَّكينَةَ عَلَجِم وَأَتَابَ غُمْفَت حَْ قَبَ وَمَ غانمَ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغْرَمًا كَثِيرَةً تَأْخُذُونَ آَفَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَنَا لَا تَعَنُّكُمْ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 مِ تُلَم تَأْلَ مورُم أَ تَطَأُورُم فَتُصبَكُم مِنْهَُّ غْوَةُم بِغييرِ عدْمِ لودَقِن الله فيِي رَحْمَةِ مَ شَ لو تَزَّلُ لذبن الذيينَكَ فرَوا مِنهُم عَذابًا الأليم إذ جعَلَ الذيكَ فرَوا فيِي قُلوا بِجِم الحَمِ يتَخمّة فَانَزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا قَ صَدقَ الله رَسلَ وَغويا بِحَحقق لا تدقُل المَسدد الحَرَامَ إِ ش اللههُ آمِنين محّقينَ رُؤ سَكُم وَمقَّينَ لا تَخَفون.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 سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوبهم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وَمَا تَنَغَّمَ فِي الْإِنَاجِ لَكَ زَرْعٌ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ على فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِزُ الزُّقَّاعَ يَغِيظُ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين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 وَتَقُم فَوقَ صَوتٍَّ بِّ وَلَا تَجهَرول غوبِقَون وَلَا تَجهَرُ لَ عُوبِ قَولِكَ جَهْرِ بَقْضِكُم لبَقٍْ أَ تَحبَطَ أَقْم لُقُم وَآاتُم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا أَن يُصِيبُ قَوْمًا بِجَالَةٍ فَتُصْبِحُونَ عَلَى مَا فَعَلْتُم نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا إِنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان فِي في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق أولئك هم الراشدون قضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا وَلَمْ أُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا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 مِنْ عَسَاهُ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْ غُبٍّ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَاهُ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْهُنَّ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 فَلَمْ يَقُمْ عِنْدَ اللهِ أَقَامَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَطْرَافُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَقُولُ بِكُمْ وَإِنْ تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَحْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم يَنَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ أَتَعَدْنِمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وَاللَّهُ غَنِيٌّ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَن أَسْلِمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَى الْجَائِلِينَ بَلِ اللَّهُ عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يحلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون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 ومددناها وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء جنات وحب الحصيد والنقلب أشقوة لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرحول وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كَذبَقُصُ لَفَحَّ وَعيد أَفَعين بِقَقِ الأولل بلُم فيِي لَس مِن ققِ جديد وَلا قَدَ خَلَقُنا الإ سَانَ وَنَقلَمُ مَا تُ وَثمس بهسُ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 سكرة المرتب الحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد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 القيام في جغم لما قلت لك كفار عنيد من ماء للخير مقتديا موديد الذي جاء لما الله الى اخر اخر فقياض في العذاب الشديد قال قرينه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 العبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما يتوعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم القلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُونٍ قبل هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ غُبَطًا وَشَطَأً فَانْظُرْ فِي الْبِلَادِ كَيْفَ نُقَضِي الْأَمْرَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شهيد وَلا قد خَلَونَ السَّمواتِ وَ الأو وَما بَن غم فيِي سستةِ أيام وَما مَ السَّنانلغوب فَصقز على ما يقونَ وَسَد بحِّ حَمدِ رَبّكَ قضلَقللور الشَّس وَقَضل الغوب.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 جبار فذكذ بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا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 قتل الخراصون الذين هم في غبرة ساهون يسألون أين يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا في مَتَىٰ قُمْ هَٰذَا الَّذِي قُوَّتُ بِي تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذلك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 وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما طاقتون هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم من وقابوا إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تقف وبشروه بغلام عليم فَأُقْبِلَتْ امْرَأَتُهُ وَفِيهِ صَدْقَةٌ قَصَّتْ كَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ غَفُورٌ حَكِيمٌ فَاذْكُرِ اللهَ الْعَظِيمَ